ف ل موسوعه ت ت ق ل ه ل ل ك ن ا قتلهم م و ا رميت رميت إذ و ل ك ن ا ل ل ه رما و س ي ب ل ي ا ل و م ن ن منه ي ب ا ل ا إن ا ل ل ه ا م ي ع ع ل ي ه وأن الله موسوعه ت ت ف ا ف ق النابلسي ء ك م ا ف ت ح و إ ت ت ن ه و ف ر للعلوم ك م وإن الاسلاميه ل أ ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي